قصيدة يا طير كلمات الشاعر عبد الله بن عون وأداء حمود الخنفري يا طير عجبك أن خاطرك شايين خاطرك شين وغابت عنك يومين يا طير عجبك أن خاطرك شايين خاطرك شين وغابت عنك يومين النجص فيك باين له بواين في لمعة الريش وفي نظرة العين يطيرنا وياك كنا خداين وبيني وبينك والف و زين يوم انت ومع مع وجهي هالضعاين ولهملس ناكب خسيرين ولا شمال الهضبتين القراين شرقي طلال ومن سواحي قويمين ولا عطينا سكة التبراين ولكن عطيناها نصبح على طراتي شهب المكاين بين العراقيين والاردنيين في خايع بك عيني تعاين ربد الحبانبه على اربع وذنز وناخذ لنا ايامن بذيك الدفاين ما بين والبسيتين ونكسر على ما ينحدر من ضواين وناخذ هناك اسبوع ولا اسبوعين وننكفي شاط وسالمين الصخاين ولو كاننا تعبعدنا مستريحين قدامي على الصغارة زباين الناس انتحوا القبعه بعهبوا من روحين لا روحوا بمشاحنات الخزايم ما في ناحاهم ذوقواها لمرين واليوم ما بين دايا وانا سعودي وانت جاي من الصين وما عواين ولا توادعنا وداع المحبين الوقت ما تاليه معنا بزاين والبر ادناه مليان كراتين فاين واقصاه ضاق وضايق وبهل الضين وضاقت مناهج طيبين الضغاين اللي على المقناصب الطير ضارين واليوم كان اللي يحاكيك مائن هذي يسبوقك وانتهض بالجناحين وهاجرم هاجرم مبحرات السفاين للصين واللهبط على ضلع قزوين لو كان ما عند فراقت بهاي حنا عزاز ولانهين العزيزين خليك تروح ولا تشوف الغباين شاملك عفو والميت لعفو المساجين خليك تروح ولا تشوف الغباين شاملك عفو voi <ميثلي> عفو à <المساجين>